هو तुम um. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا the <laughs> منها ومن كل 119. أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كذب به قولا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّون فِي قِيلٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ وَإِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ